والعاديات ضبحا فالموريات قبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نطعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشديد، وإنه لحب الخير لشديد